بكل عجائل بصلوات صاحب القداسة والغطة الباب المعظم الأنبى سنودة ستيروس وتحت رعاية الجميع الحبر الجميل الأنبى ماكسيموس أسقف بنا وقوسنا فريق أنجل ستين يقدم قصة حياة ومعجزات القديس من قداوس الأسقف معاه حاجه عندك فوق ايوه يا ريس الموج بيعلى والريح عماله بتزيد طب بسرعة بسرعه ولملم الشراع وانتوا يا رجاله اتحركوا بسرعه للمرتجاه اللي معايا مفيش فايده مفيش فايده يا ريس الموج لسه بيعلى والموت هيجرب مننا قوي انجدنا يا رب يا سفير علم الملاحين يا ابو الفجر او المحتاجين جدنا يا سيدنا قديس الله اطلبوا كلكم شفاعه القديس نيكولاوس واكيد ربنا يستجيب لشفاعه مش معقول الموج سكن والريح الريح هديه البحر رجع زالون دي معجزة معجزة بركتك معانا قديس نيكولاوس بين على قديس نيكولاوس ده قديس عظيم دول ما تكلمنا عنه يا رايش شوي، شويه طيب اقعد استريح شوي وبعدين احكي عن العجائب ماري نجول هدينا وشربنا الشاي كمان احكي بقى يا رايش عن القديس نيكولاوس القديس نيكولاوس دي جايبه كتير ومو عايز اكل كلكم ايه ولا ايه أحكي لكم من الأول خاص أبوه كان اسمه إليفانيوس وامه كان اسمها تونا كانوا عايشين في مدينة اسمها بطر في اسيا الصغر وكانوا بيقبوا ربنا جاو وبيعملوا كل حاجة ترضيها كمان كانوا كرم في عطاياهم للفجرة والمحتاجين بس كانوا مغمومين وحزان عشان كبروا في السن وربنا ما رزقهمش وكانوا بيصلوا كتير عشان الموضوع ده وبعد صلوات كتير وتضرعات قويه ربنا استجاب ليهم ورزقهم طفل سموني نيكولاوس على اسم عمه وده كان حوالي سنتين اتنين وستين ميلاديه ومين نيكولاوس عمه ده رئيس دي كان رئيس اساطفه مور وسافر رؤيا سماويه بعد ولاده الطفل على طول عرفوا ربنا فيها ان الطفل ده هيكون سبب بركه للكنيسه المجدسه باعماله الصالحه والفرحه كانت كبيره عند أبو الطفل و مش قلتلك يا تونة إن ربنا مش ممكن ينسانا فعلا يا ابي فانس ده هو اللي قال كل شيء مستطاع للمؤمن أشكرك يا رب أشكرك يا إله العجايب والمعجزات أشكرك يا يسوع وكان الطفلت عجيبة وغريبة عجيبة وغريبة كيف يعني يا ريس يعني مثلا قام وقف على رجليه بعد ساعتين اتنين من ولادته بس والناس اللي كانت قاعده استغربوا جاوي من اللي شافوه وسجدهو بس لا دي كان بيصوم عن الرضاعه يوم الاربعه ويوم الجمعه حسب عدت الكنيسه ولما كبر شويه كان مواظب الكنيسة وعلاكتا وأبو ربنا كانوا بيزيدوا يوم بعد يوم يا نيكولا انت بتنادي عليا يا امي ايوه انت خلصت صلاه يا ابني ايوه يا امي طيب يلا تعالي علشان تاكل معلش سامحيني مش هاقدر اكل دلوقتي اص اتاخرت على بون، ليه يا نيكولا هو في حاجه دلوقتي في الكنيسه لا ضلنا رايح عشان اعترف وهاجي بسرعه سلام يا امي سلام يا ابني ربنا معاك وفي طريقه للكنيسه حصلت حاجه غريبه جوي اه اه يالي ايه ده مقدر أساعدك بحاجة أنا عارفة يا ابني إنك ولد مبروك وانت شايف حالي رجلي مشلولة وما بقدرش اتحرك أرجوك يا ابني ممكن تصليلي عليها عشان ربنا يسفيني وأقدر أمسي ايوه بس أنا صغير وضعيف وما أقدر سسفيك بس صلي لي انت بس وانا متاكده ان ربنا هيسمع صلاتك يا رب يسوع يا انت اللي شفيت المفلوك زمان وقلت له قوم احمل سريرك وامشي أنت القادر يا رب انك تعيني الست المسكينه تعطيها بحسب ايمانها بسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين اسمع أقول حقيقي بيحصل ده انا مش مصدقا نفسي اشكرك يا رب اشكرك يا رب وبعد كده قدموا ابوه وامه للكنيسه عشان يخدم ربنا وترسم شماس كمان وكان مثال لكل الناس مش الصغار بس لا لكن الكبار والسيوخ كمان وبعد فتره مات ابوه وامه وسبوه له ثروه كبيره جوي وفي يوم راح له عمه عشان يعزيه سلامي نقول يا حبيبي ازيك ربنا يعزيك يا ابني عامل ايه دلوقتي هعمل ايه يا سيدنا نذكر ربنا على كل حال انا بقول مع داود النبي أبي وأمي قد تركاني أما الرب فقبلني ربنا يقويك يا ابني ها تعمل ايه دلوقتي طبعا يا سيدنا أول حاجة هعملها إني هوزع كل الثروه اللي سابها لي أبوي وامي على الفقرى والمساكين وربنا بقى يقويني ويساعدني بس بس بصراحة يا سيدنا أنا في حاجة شغلاني قوي وعاوز إرشادني يفتك فيها فعلا انا ملاحظ ان في حاجه شغلك من مده يا ابني خير في ايه ايوه فعلا يا سيدنا انا انا بفكر في ربنا نفسي اعيش معاه على طول وما فيش اي حاجه تقدر تبعدني عنه نفسي نفسي كرست كل حياتي وخدمتي الله طب ما معاه على طول نقوله كل وقتك مقضيه في الخدمه والصلاه والكنيسه لا يا سيدنا لا أنا كيف تروح يا سيدنا ايوه بس الطريق اللي انت اختارته ده يا صعب ومحتاج جهاد طول حياتك يا سيدنا انا واثق ان ربنا هيعيني ويقويني ما دام مفيش اي حد غيره في قلبي ما كنت مصمم على الطريق ده يا يبقى نصيحتي ليك ان اول حاجه تعملها انك تزود صلواتك وإرياتك تطلب منه انه من يعينك ويديك حكمه ومشوره انشدك للطريق اللي انت اخترته وثبت اقدامك فيه وفعلا ربنا حقق منيته نيكول وكان اسمه عمو راهب في الدير وكان بيزيد في نسكه وفي فضائله اكتر وقت ولما كمل 19 سنة ياسام وعمو كاهن بالارشاد من الروح القدس يا سبعان ما نجعلك في كلامه والطلطول اللي مستعجلك دي وبعد ما تنيح الأنبي يحان أسقف مورة في الوقت ده، اجتمع العصاجفة كلهم عشان يشوفوا مين يستحق كرسي الأسقفية من بعده، وفي يوم القديس نايم ظهر للسيد المسيح للمجد وداله الإنجيل المقدس، وكانت معاه الست العادرة وقالت له السلام لك أيها الحبيب نقلاوس بالحقيقة أنت مستحق أن تكون راعيا لشعب المسيح ها هي حلة الأسقفية ادعى شعبك بكل أمان وزي ما السيد المسيح والستر عادرة ظهروا له ظهر كمان ملاك لواحد من الاباء وقال له روح عند الهيكل وقف عند الباب وأول واحد هيدخل هو المستحيد واسمه نيكولاوس وكان ساعتها الانبا نيكولاوس في مغرفه الشاليه وسمع صوت من السماء بيقول له اخرج اخرج من هنا وعيش بين الناس عشان اتمجد بيك وفعلا. خرج الأنبى نيكولاوس وراح الكنيسة وكان هو أول واحد يدخل من باب الهيكل وكانت الناس والأساقفة فرحانين بالأنبى نيكولاوس جوي جوي وكانوا بيشكروا ربنا عليه وزاد شكرهم لما حصلت المعجزة دي في يوم رسامته الحقني انا عارفه ان القديس عظيم اذن يا سيدنا من كثر الزحمه واقف نار كانت قايده ومات ابني الوحيد عامل ايه من غيره ابني انقذني يا سيدنا انجبني يا قديس الله انت بتعمل معجزات كثير اعمل معجزه مع ابني وامني عربوك يا سيدنا اهو انا هحطها عند الجيد ونصرف انت بقى انا واسقا نبس لوطط ابني هيقوم يا رب يا رب ما تخافيش يا بنتي اطمني يا ربي وحبيبي يا سوح المسيح يا رب زي ما قومت ابن قرمالة نايم وفرحت قلبها انت يا رب اللي قادر انك تقوم الطفل اللي قدامك ده وتفرح قلب امه امه يا رب اللي راكعه قدامك مستنيه تحننك عليه يا رب رجع لها ابنها بقوه صليبك المحي وبشفاعه امنا الطاهره العذراء مريم باسم الاب والاب والروح القدس إله واحد آمين يتمجد اسم الرب يتمجد اسم الرب ابني آل ابني آل من الموت ابني أشكرك يا رب أشكرك يا خديس عظيم أشكرك يا رب زي ما كانت أم فرحانة الناس فرحتهم أكبر بسقفهم الجديد ومجدو اسم ربنا الصانع العجائب على يد القديس وفي اليوم ده قعد القديس يصلي ويعاهد نفسه على خدمة الرهفيه اصحي يا ده الحمل تقيل عليك قوي والمسؤوليه كمان بقيت اكبر ولازم انك تكون امين فيها طب الأول وكنت بتفكر في خلاص نفسك وبس لكن دلوقتي لازم تهتم كمان بخلاص ولادك وافتكر كلام حبيبك المسيح من أراد أن يكون فيكم اولا فليكن لكم عبده ساعدني يا رب وقويني ساعدني يا رب على خدمة شعبك أعيني يا رب على خلاص نفسي اسندني يا رب فأخلص اسندني فأخلص وعاش القديس حياة نسك شديدة جوي لدرجة لدرجة انه كان بينام على الأرض وامتنع عنك لكل اللحوم وكان بيرعى الكنيسة بكل أماني فكان بيرشد الناس ويعلمهم وكان بيساعد الفقراء والمساكين ويدين كل اللي عنده وكمان كان بيرشد الكهنه رعيتهم للشعب ورسم اتنين منهم عشان يساعدوه ابونا بولس وابونا تدرس شيل رمبي يا بولس ووهن سوك يا تدرس انت عرفت يا ابونا اللي حصل لعم مسلمان عرفت يا ابونا ومش عارف نعمله من ده حالته صعبة قوي لدرجة انه مش لها اياكل لها هو ولا بناته التلاتة مش كده وبس يا ابونا انا سمعت انه من شدة احتياجه عايز يرمي بناته في الخطيئة ايه في الخطيئة احنا لازم نساعده ونصلي ربنا يبعد عنه قبليس وافكاره الملعونة يلا يا ابونا نصلي وربنا يقدرنا نحل المشكلة دي. ياه yeah. عم سليمان الرجل الطيب بيمر بالظروف دي كلها عيني يا رب نساعده في محنته دي واحميه يا رب هو وبناته من افكار عدو الخير انقذهم يا رب من الخطيه بس انا لو رحت له كده اكيد هيقول للناس اني ساعدته وانا مش عاوز حد يعرف ايوه انا لازم اغير في شكلي وهيئتي علشان ما حدش يعرف واروح له كمان بالليل علشان ما حدش يشوفه. اشكرك يا رب حدش انا لازم ارجع للكنيسه بسرعه ايه ده هو ايه اللي مرمي على الارض هناك ده يا ابويا يا ابويا خير يا بنتي في حاجه وانا بنظف البيت يا ابويا لقيت صوره دي مرميه على الارض صوره صوره ايه دي يا بنتي افتحيها كده شوف فيها ايه ايه يا بويا؟ ده يا ابويا دي مليانه ذهب دهب ازاي ويا ترى جت لنا منين دي اكيد يا ابويا واحد طيب عارف ظروفنا جه ورمها امبارح في البيت واحنا نايمين أكيد ربنا عايز يقول حاجه بتقول حاجة يا بوي. ها؟ لا لا لا مفيش حاجة الفلوس دي بقى يا بنتي يا دوبك تكفي مصاريف جوازي أنا لكن ما لكنش ولا حاجة أنا عايز أفرح بيكي وباخواتك وباخواتكم كمان أشكرك يا رب أشكرك يا رب زي ما الجديس نيكولاوس عمل مع البيت الأولى راح وعمل نفس الحكايه مع البيت التاني وتجوزت هي كمان اكيد الراجل اللي بيرمي صوره الذهب هيعرف ان بنت التالتة لسه متجوزتش و وهيجي عشان يرمي صوره الذهب كالعاده انا لازم اسهر بالليل عشان اشوف مين اللي بيرمي صوره الذهب استنى يا عم لا ارجوك أخيلاً شوفتك أرجوك رك... سبني تعال يا راجل يا طيب انت عاوز مني إيه أنا نفسي اعرفك من زمان بس بس انت شكلك مش غريب علي وليني وشك كده أرجوك سبني سب نمش انت عاوز مني إيه أنا أنا لازم أعرفك ده مش معقول سيدنا الأنبة نيكولاوس اللي ملبسك كده يا سيدنا كل ده عشان خاطري انا مستهلش محبتك دي يا سيدني انا متسكر جدا يا سيدني اسكر ربنا يا حبيبي بس ارجوك ارجوك انا ليه طلب صغير عندك وعدني انك متقولش اي حاجة من اللي شفتها النهاردة خلاص هتوعدني حاضر يا سيدني ربنا يخليك لينا يا قديس يا عظيم يا ابو الفقر والمحتاجين اليوم ده. كل واحد طيق نفسه يدي هديه لناس غلابة بجا يعمل زي القديس نيكولاب كيف يعني يا ريس اقول لك يا سمعان انت عارف بابا نويل امال طبعا يا ريس هو في حد ما يعرفوش متأكد انك عارف يا سمعان اه ما قلت لك ايوة يا ريس طب انت عارف بجا ان الجماعة الاجانب كمان بيسموه سانتا كلوز شفت بقى دي متنور كيف يا ريس <تصفيق> متنور زين يا سمعان اسمه سانتا كلوز واللي انت ما تعرفوش بقى ان بابا نويل دي هو القديس نيكولاس ابا يا سمعان بقى تعرف بابا نويل والهدايا اللي بيجيبها للعيال الصغار هو ما تعرفش ان هو نفسه القديس العظيم ده يا خبتك يا سمعان الثقيله لا يا ريس انت لازم تحكي لنا حاجات كثيره عنه ماشي يا سي سمعان على فكره صار الجبت بتاعنا في يوم عشر اياه حكى القصه بتاعه سوره الدهر لكن انا بقى يا عم أحكي لك قصص تانية كتير ما في السنكسار احكي بقى يا ريس شوقتني أسمع اسمع طب اسمع يا سيدي الحكايه دي في يوم والقديس رايح هيك للقديس تدرس تفرجي لعمى كان على طول قاعد هناك سلام يا راجل يا طيب سلام مين مين يكلمني؟ الصوت ده مش غريب علي ده ده صوت ده صوت سيدنا سيدنا لامة نيكولاقوز مش كده مظبوط يا ابن انت بقى لك كم سنة على الحال ده تلت سنين تلت سنين يا سيدنا وانا على الحال ده رحت لقى كتير وحكمه كتير لكن لكن مفيش فايدة يا سيدنا مفيش فايدة بس انت نسيت اعظم طبيب اللي قال في سفر الخروج انا الرب شفيك انا انا ايماني ضعيف يا سيدني انا انا انسان خاطئ من انت بس يا ابني وربنا هيتمجد معك انا انا واثق واثق ان ربنا هيشفيني على اديك يا سيدني ارجوك ارجوك صليلي صليلي يا سيدني طيب اره تقرب لما دهنك بزيط القديس تدرس دي بركته عظيمة خنفراني مفيوت نيمي بشيري نمبن بمائس قواب ونوتي إن أقود آمين إيه ده أنا أنا أنا شايف أنا, أنا بيد أشوف أنا شايفك يا سيدنا أشكرك أشكرك يا رب أشكرك يا قديس عظيم أشكر ربنا يا ابني وما تبعدش عنه طول حياته. زي ما اللعمة فدا، ناس كتير قوي شفهم الجديس، وتمجد اسم ربنا على قديه. مش بس في موهبه بتشفاء المرضى، لا، وخراز السياتين كمان. اهي اهي سيدنا الشجرة اللي حكيتلي نفتح عليها؟ سمع سمع صوت الشيطان اللي فيها؟ شايف الجوسس اللي حواليها؟ هم كل دول ناس حاولوا يقعوها لكن الشيطان كان بياخد الفاس من ايديهم ويموتهم يا سيدنا يموتهم ايه ده يا ابني ايه افتكر الايه اللي بتقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حسن حياتي ممن ارتعد <تصفيق> اهو اهو يا سيدنا سمع صوت الشيطان اللي في الشجره اد ايه انا فرحان قديه أنا سعيد الناس كلها خايفة خايفة تيجي ناحت الشجرة بتاعتي بتاعتي علشان عارفين ايه اللي لهم هيموتوا هيموتوا كلهم وده مين ده كمان اللي جاي ناحت الشجرة كويس الواحد باله مقدم مويت حد تعالى تعالى حبيبي تعالى دي البردليك لقيد عندي <تصفيق> شايفين سيدنا بقاله ساعتين ساجد وبيصلي ربنا كيفايا كيفا عذاب وهم يا الاولى من قدام انت عذبتني كيفك سرعه لا انا مش اخر ايوه مش اخر الشجره دي بتاعتي انا ابعد عني ابعد عني يا ما تخافوش قربوا كل واحد فيكم يمسك فاس ويجي معايا علشان نقطع على الشجره دي لا يا سيدي ارجع يا سيدي هنموت زي اللي ماتوا طيب هات هات الفاس اللي في ايدك ده باسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين ابعدوا عني ابعد عني انا ولا كفايه متعزمنيش اتعزمنيش اكتر من كندا خلاص خلاص ايوه الكاري. كاري خارج اه بس مش هسيبه ايوه مش عليك. واه عشاغل عليكوا باسم ربنا وإلهنا يسوع المسيح بامرك اياته هالشجره انك تبعدي عن الناس وتميلي للناحيه التانية ايه ده مش معقول الشجره بتنين يلا الرب لما نساعد سيدنا يلا اعطاهم هاي الشجره مشكورك يا رب مشكورك يا قديس الله يا ربتني يا ربتني بس مش أسيبك وعده رولان ايو مش أسيبك مش أسيبك وفعل الشيطان ما سابوش لكن القديس نيكولاوس انتصر عليه برضه لأن كان شعاره استطيع كل شيء في المسيح اللي جاي دي في يوم من الأيام والقديس مساف اللي الاماكن المقدسه عن طريق البحر حصلت حاجة غريبة جو ياه انا اول مره اشوف فيها البحر هادي كده دي اكيد براكتك يا سيدنا على المركب والبحر اسمعني يا ابني كويس اسمعوني كلكم كويس ابليس بيحسدنا على السلام اللي احنا فيه دلوقتي ومدبرلنا مكيده جديده أنا شفت هو بيدور حوالين السفينه وماسك سيف وبيقطع الحبال وعاوز يرمينا في البحر علشان كده أنا بطلب منكم ان احنا نصلي كلنا علشان ربنا يدينا الأول لاحتمال تجارب عدو الخير تعالوا يلا نقرا اللي حصل مع بولس الرسول في سفر الاعمال <تصفيق> انت فاكر انك هتفلت مني المرات يا نقولها ده انا النهارده لك حاجات جميله اوي اكيد هتعجبك صلي صلي اكتر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا نقولها قريني هتعمل ايه بقى يا قديش الله انجدنا يا سيدنا الريح شديده قوي والموج عالي بطريقه غريبه <تصفيق> ما تخافوش يا ولادي ربنا اللي سمح بالتجارب دي هو أكيد هينقذنا منه انتم نسيتم سلمنا فصرنا نحن يا ربي يسوع يا من كنت مع التلاميذ وقت العاصفة وانتهرت الريح وأمرت البحر وقلت له اسكت ابكم فسكنت الريح وصار هدوءا عظيم مش ممكن الموز هدي والبحر ازاي زي الاول ولا كل ما دبرلك حاجه تقوم تصلي وربنا يرفع عنك غلبتني معك يا اخي طيب انا اريد اما اشوفها تعمل ايه في المصيبه اللي جايه اهلك دلوقتي <تصفيق> الحاجنا يا سيدنا في واحد من رجاله وهو بيعدل الصليب اللي كان موجود على الشراع قبل هياج البحر وقع وقع ومات يا سيدني مات يا سيدني مات ما تبكيش يا ابني ربنا هو اللي خلقه وربنا هو اللي سمح بموته وهو برضه اللي هيقومه باسم الاب والاب والروح القدس اله واحد امين مش مش ممكن شايفين يا رجاله شايفين اللي شايفه ده الميت جام الميت سحي فليتماجد اسم الرب فليتماجد اسم الرب بس اهو عشان تاني على كل عاوز لك ايه تاني بس عمل لك ايه ده بس يا ريس عرفت سر محبتك للقديس وفهمت كمان معنى كلمة شفيع الملاحين مش الملاحين وبس يا سمعان دي كل واحد كان بيطلب منه حاجة كان بيسمع ويصلي من أجله وصلاته كمان كانت مستجابة في الحال عشان كده بنسميه العجاي بيه اسمه ايه يا سمعان؟ حفظت يا ريس ماري نيكولا العجايبي دي يوم جهل القديس ست وجوزها وبيحكولوا على حكايه غريبه قوي اغاب يا سيدنا اغاب يا سيدنا اهلا يا ولادي اتفضلوا خير في حاجه حنا يا سيدنا حنا بقى صعب قوي ازاي يعني يا ابني مش فاهم بصراحة يا سيدني احنا كان عندنا ارض وعايشين من زرعين كل سنة وفجاه كده بقت تجيب نص المحصول ودلوقتي يا سيدني دلوقتي ما بقش تجيب حاجة خالص لدرجة يا سيدني ان احنا مش لقين ناكل انتم نسيتوا معود ربنا لينا ولا ايه ده هو اللي قال هل تنسى المرأة رداعة فلا ترحموا ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا انساك مش نسين يا سيدني مش نسين وما تنسوش كمان إن هو البنتوكراتور البنتوكراتور يعني إيه يا سيدني يعني ضابط الكل ما فيش أي حاجة تتعمل إلا باذنه قربوا قربوا لما صلي لكم وربنا يبقى يعمل ما فيه الخير وصلى الجديس صلاة جوية وباركهم هم الاثنين وبعد مرور سنة من اليوم ده حصلت حاجة غريبة يا يسعدنا يا هناني وبعدين يا بوميني هنخزن المحصول ده كله فين أول سنة تحصل معاني الأرض جابت خمس أضعاف المحصول أكيد بقى دي بركه صلاة ادسنا العجايبي اشكرك يا رب شوف بقى يا بوميني احنا لازم نروح نتشكر له النهاردة يا طبعا طابعة لا كمسي ربنا بعتنا خير ده كل أشكرك يا رب شفتي بقى يا سمعان مارينجولا كان بيحب الناس الغلابة كيف شفتي كان بيصلي لكل الفقراء والمحتاجين إزاي مش ديه بس دي كمان كان أكبر ناصر للمظلومين كيف يعني يا ريس دي في مرة يا سمعان كان السياف هيقطع رجاب ناس مظلومين لكن الجديس جه في الوقت المناسب وشال السيف من يده بكل جول وناس كتيرة جول كانت واقفه فوشافة الحكاية دي منهم تلك قواد كان الملك بتاعهم بيحبوهم جول لكن كان في ناس كثيرة في القصر بتاعه مضغزين منهم وبيكرهوهم جدا فضحكوا على الملك والوزير وخلوهم يرموا التلاتة دول في السجن ويأمروا بقطع رقصهم وما كانش قدام التلاتة دول غير انهم يصلوا ويطلبوا شفاعه القديس نيكولاوس ناصر المظلومين وفعلا ما تأخرش عليهم وظهر للملك والوزير بتاعه في نفس الليله وامرهم بكل حزم وبكل جوه انهم يخرجوا التلاتة دول من السجن حالا وقاموا هما الاثنين منهم مرعوبين وخايفين ونفذوا كل اللي قالوا لهم القديس بالحرف الواحد وفي الوقت ده اشتهر القديس بعجايبه ومعجزات وفي نفس الوقت ده كان اضطهاد الملك ديكليديانوس للمسيحيين وسلمون وهم سمع عن القديس وعجيبه وانه بيثبت المسيحيين ويجوهم امر بالقبض عليه ونال قدسنا عذابات كتيره قوي على اسم السيد المسيح ها انت منشف دماغك كل ده عشان ايه وعشان مين عشان يا فداني وفداك ربنا كلنا يسوع المسيح انت لسه بتنطق اسمع انسانك طيب انا هوريه ده انا مش هخلي في جسمك حته سليمه اصرخ اصرخ اصرخ كمان في العالم ساكون لكم ضيق لكن سكوت انا قد غلبت العالم يا يا ريس الجديس نيكوناوس اتعذب كل ده علشان بيحب ربنا طب وبعدين يا ريس ازاي ربنا نجده من العذابات دهية طب وما خلص عصر الابتهاد والملك قسطنطين فتح السجون رجع ملين اولى الكرسيه تاني وبنى كنايس جديده وهدم كل معابد الاصنام يا سلام يا ريس امنني لو عندي قوه احتمال وشجاعه مارينجولا دي كان زماني بقيت حاجه تانية خالص يعني يا سمعان لو قالولك ان في واحد بيقول حاجات غلط عن المسيحيه هتعمل ايه ها قصدك مين يعني يا ريس يعني مثلا واحد زي اريوس عارف مارنجوله عمليه معاه اريوس اريوس ايوا ايوا افتكرت انا سمعت الاسم ده قبل ده مين ده يا ريس اريوس ده راجل طلع بدعه زمان كان بيقول يا سيدي ان الاب اعظم من الاب عشان جرى ايه في الكتاب المقدس بتقول ابي اعظم مني وعشان كده اجتمع 318 وثمانيه عشر كم منهم القديس نيكولاوس اجتمعوا في مجمع سموه مجمع نيكولا ووقف بجوا يدافع عن المسيحيه وكان من اشد المعارضين لألف وكل الاصاقفه اثبتوا للعالم كله ان الاب مساوي للاب لأنه مكتوب من راني فقد راى الاب وانا والاب واحد والكلام ده طبعا يثبت ان الاب والاب جوهر واحد وعشان كده عملوا قانون الايمان اللي بنقوله دلوك في صلواتنا والكلام ده كان سنة تلتمية خمسة وعشرين ميلادية يعني قبل نياحته بديه بحاجة بسيطة تم تحكي لنا بقى يا رئيس زرجس عن نياحته يا ترى هو تنيح ازاي اه يا سمعان السيد المسيح عرفوا اليوم والساعة اللي هيتنيح فيها ولما عرف جدسنا بالمعاد فرح جدا وصلى صلاته الاخير اشكرك يا ربي يسوع لنعمتك عليا اشتقت ليك يا رب وانت كمان اتاخرت عليا سبتني كل ده في دار غربتي بس اخيرا يا حبيبي هتاخدني عندك لي افتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا والان يا سيد تطلق عبدك بسلام وفي يوم يحتاج شاف القديس ملايكه رب المجد وهي جايه تعمله للسما فوق فرشم نفسه بعلامه الصليب وتنيح بسلام وبعد ما دفنوا القديس بمده فجاه اكتشفوا ان جسده بيخرج منه زيت عجيب يشفي جميع الامراض لحد النهارده وجسد القديس موجود في ايطاليا وبيخرج منه الزيت او او زي ما بيسموه هناك المن المقدس ومش بس كده ده فضلت عجائب ومعجزات ومعانا حتى بعد نحته يا يا ريس كمان بعد نحته تم تحكيلنا بقى يا ريس عن العجائب والمعجزات دي ماشي يا سمعان احكيلكم ايه احكيلكم ايه بس احكيلكم معجزه الراجل اللي طار انكزني يا رب بغرق خلصني يا يسوع يا قديس الله نيكلاوس انقذني انا بموت الحقوني ايه بقرق افيدوني انا بموت الحق الحقوني ايه ده عم يوسف بيصرخ جوا والباب مقفول بلازم اطفال الباب يا عم يوسف مالك يا عم يوسف انا فين انا ايه اللي جابني هنا هو انا كنت بحلم ولا ايه لا ده هدومي قابلوله إيه يبقى الموضوع بجد اشكرك يا رب اشكرك يا مرينقوله الله مالك يا عم يوسف هو اللي حصلت بالضبط انت مش كنت مسافر ايوا ايوا انا كنت مسافر اما انت جيت امتى وكنت بتزعق كده ليه حفتك الحاله هو انا كنت مسافر في المركب وقامت عاصفه شديده قوي والموت كان علي جد لدرجه ان المركب اتكسر وبقت عباره عن شويه خشب وتعلقت في خشب منهم وفضلت اصرخ واستنجد بمارينولا وفجاه لقيت نفسي بتشد من وسط ده كله ولقيت نفسي هنا ياه بركتك يا قديس الله كولوس يا قديس يا عظيم والناس اتعلقت جدا بمارينولا بعد نياحت من المعجزات الكتيره اللي سمعوها عنا واللي شافوها كمان ومنهم اللي كان بيعمل عيد مارينجولا كل سنة ويحتفلوا بيه مع عزانهم وجرائبهم صباح الخير يا مباسير كل سنة وانت طيبه ها جهزتي كل حاجة عايزينها فيت حبيبنا مارينجولا ايوه كل حاجة جاهزة زي ما بنعمل كل سنة واكتر شوي شوف كده في حاجة نقصن لا كده كله تمام صباح الخير كل سنه وانت طيبين وانت طيب يا باسيل يا ابني مش عاوزين مني حاجه انا رايح الكنيسه علشان اصلي روح يا ابني ربنا يباركك امو باسيل سامعه اللي صابعه بره ده ناسه عسكر الملك اسطر يا رب وباسيل لسه خارج هو عليهم وخدوم كلهم اكل الواد اللي هناك ده شكله جميل قوي لما روح أقدمه للملك، أكيد هينبسط بي ويكافئني عليه كمان. مرت سنة وبصير بعيد عن أبوه وأمها وكانت قلوبهم حزينة، لكن لكن ما قدروش ينسوا عيد مالين قولة. يا بي، يا ترى انت فين يا بي؟ يا ترى عايش ولو عايش هسفق تاني وحشتني. وحشتني يا ابني كفايات أوه. كفاياتي أوه. بقى يا ام بسيل ده انت بقالك سنه ما بطلتيش عياط ارحمي نفسك بقى ده ابني الوحيد يا ناس ومش عايزين نعيط عليه يعني ايه مش هنعمل عيد ميلاد رينولا السنادي ولا ايه انت عايزاه يزعل مننا قومي قومي يلا نصلي ونطلب شفاعة اعمل كل حاجة زي كل سنة شفعتك يا مارين أولا <تصفيق> ازايك يا مباسي كل سنة وانت طيبه وانت طيبة كويس انك جيتها عشان تساعدين ايه ما فيش اخبار عن باسي لابنك ايه يا جماعة انت هتقعدوا تكلموا كده كتير يلا خلاصوا بسرعة دي الناس زمانها داية عندك حق احنا ازاي مش واخدين بال امي بينا نحضر الحاجة بسرعة ايه الصوت ده بانه ده غزوه جديد طفوا الانوار بسرعه ايه مش ممكن مش ممكن انا بحلم ولا ايه بسيل بسيل ابني قدامي لا يا ابوي انت ما بتحلمش انا هنا انا هنا قدامك اهو بس يلقبني يا ابني وانت كمان يا أم الحمد لله على سلامتك يا باسي نورت بيت أمان ايه اللي في ايدك ده مش عارف انا كنت واقف بصب للملك في الكاز ده اصلي كنت السقه بتاعه طول الفترة اللي فاتت وفجأة حسيت ان فيه قوة عظيمة شالتني وجابتني هنا وكان القديس نقولاوس كلاوس بيشجعني وبيقويني أشكرك يا رب اشكرك يا قديس يا عظيم يا مرن اولى يا عجايبي يتمجد اسم الرب يتمجد اسم القيصر يتمجد, يتمجد اسمك. يا سلام يا ريس بقى كل دي واحنا ما كناش نعرف القديس العظيم ده اديك عرفتها يا سمعان بس المهم نتعلم منه ومن فضائله ايوه معاك حاج يا ريس طب لو الواحد يقدر يروح له ويزور كنيسته كمان طب ايه رايك يا سمعان تيجي معايا لكنيسته انا رايح اول ما مركبنا ترسى على البر ايه يا ريس هتروح اطاليا ولا ايه بنهيه. بنهيه؟ اطاليا ايه يا سمعان انا رايح لوبانها ايه يا ريس ده انت مش كنت بتقول اني جسده في اطاليا ايوه يا سمعان بس في فانها كنيسه على اسمها وهي الوحيده اللي في مصر اللي على اسمها وفيها جزء كمان من المن المقدس كمان خلاص بقى يا ريس اني رايح معاك طب ايه قولك بقى يا سمعان هبشخدك معايا لا يا ريس هاجي معاك وانا بقول لك لا ربنا يخليك يا ريس هاجي معاك ربنا يخليك بردك لا هاجي معاك يا ريس ربنا يخليك يا ريس أبينا وصلنا بانها هي يلا بقى يا سمعان ندخل الكنيسة يا دي كنيسة كبيرة وجميلة جوا يا ريس طب مد يلا يا سمعان مد بقى لما ندخل نقول الزكسولوجية والتمجيد مع الناس اللي زوا يلا يلا يا ريس Thank mm -hmm. you. What? Mm -hmm. mm -hmm. I'm uh -huh. I'm going to do it for the rest of the world. Zalata kimi amin, biniyat abani kulehu. Nita el tuze ta'han min el barat, wisha min yalli amin biniyat abani لا يزال الرب يتمجد في قديسيه ولا تزال صلوات وعجائب القديس نيكولاوس تحيد بأولاده يصلي عنهم في وقت الضيق فينقذهم الرب بصلاته فمتى كنت في ضيقة أو محنة أو واجهتك مصاعب في حياتك فاطلب صلاة القديس العجائب نيكولاوس فأنت دائما مدعو لزيارة هذا القديس في كنيسته ببنها ولا تنسى أن تذكر فريق أنجيلز تيم في صلوات. Are, In the air we are flying, flying. the air ليلا تسلم يا لينا قدامك دينا يا نورنا يا ساكن فياسي دنيانا من